وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاتِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Tapa may khulo ko kaman la khuko tapaก wa ta لا تحصوها إن الله لغفور رحيم الذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرام وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا Hvala što That's <laughs>